وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة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 لَهُمْ عَذَابٌ مِّنَ الرَّجْزِ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ عَزِيزٍ حَمِيدٍ وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق, إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد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 ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوي بمعه وَالْحَمْدُ طير وألنا له الحديد أن يعمل سابغات وقدر في السرد وعملوا صالحا وعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسألنا له عين القطر و. من الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أَمْرِنَا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات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 فلما خَرَّتْ تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين لقد كان لسبئ في مسكنهم آية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 قال الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أوئاكم لعله دن أو في ضلال مبين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 بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعه ولا تستقدمون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 بل كنتم مجرمين، وقال الذين استضعفون الذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أدادا. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون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 فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضرا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 قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم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 إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد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 وَإِنِّي اهتديت فبما يوحي إلي ربي إِنَّهُ سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به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 انهم كانوا في شك مريب